وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السَّو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 ولتكون آيَةً للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً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 Lete duxulun Mescid al Haram insha Allahu aminin aminin muhalleqin rüusukum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 والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم رحمة بينهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة, مغفرة وأجرا عظيما